سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَغْنَاهُمْ كَمَا بَلَغْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِفُونَ نَمِيمًا وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا الطَّائِفُونَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتِ الصَّرِيمُ فَتَنَادَى الْمُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرَسِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا هُمْ يَتَخَافَتُونَ يدخلنها اليوم مسكين على حرد قادرين فلما பலம் قالوا لضالون بل نحنو محرمون قال اوسطهم الم اقل لكم لا تسبحون سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فأقبل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ இலமல விளமு طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا من ذا اننا الى ربنا كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجَوْا عَنِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُم كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ انن لكم في لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون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 يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ